بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخفصا له الدين ألا لله الدين الخالص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 وَلَا تَزِرُ غَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ غُرٌّ دَعَى رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثم إذا, خوله ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِنُظِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْتِكَ قَلِيلًا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 إنما يتذكر آل الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة فأرض الله واسعة إنما يمثى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخرصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين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 وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادٍ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَةٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله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 مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكراء لألباب أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ من رَبِّهِ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 ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، فمن يُضل الله فما له من هاد، أَفَمَن يَتَقِي بِمَجْهِيهِ سُوءَ العذابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.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 لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عمج لعلهم يتقون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 وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ظِلْلِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي الْقُوَّةِ وَلَئِن مَنْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُ النَّاسُ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بغضر هل هن كشفات غضره هل هن كشفات غضره أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله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 وَأَنِيبُوا إلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعون ان تقول نفس يا على ما فرطت في جنب الله وان كنتم تعلمون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 بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسبدة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بِمَفَازَتِهِمْ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض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 لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره بل الأرض جميع قبضته يوم القيامة والسماء مطويات بيمه سبحانه فتعالى من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 وأشرقت الأرض بنور ربها ومضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وَقُضِيَ بينهم بالحق وهم لا يظلمون ومفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وَشِقَّالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزْمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا مَقْعَلًا لَّهُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ